فَوَارَثْنَاهُ لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا فَوَارَثْنَاهُ لَهُ وَأَزْدَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً أحمة مننا وذكرى لأولي الأرباب وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد نعم عبد انه اواب انه اواب وانظر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب عبادنا إِنَّ أَصْلَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ إِنَّ أَصْلَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ وإنهم بين الاقطيار بنكر اسماعي لا هل يسع وذلك بنكر اسماعي لا وليسع وذلك وكل من الاقطيار كل من الاقطيار هذاذى ثقين لا حسن مآب إن المستكين لا اتقمآب ذم ذات عظم ففتحت لهم الأبواب ذاتين فيها يدعون فيها بثاكه كثيره وشراب فيها يدعون فيها بثاكه كثيره وشراب وعندهم قاصرات قر في لهم خاطرات قرس أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب هذا ما توعدون ليوم الإتاب إن هذا لرذبنا ما له من نفاد ان للقاغين لا شر مآب ان لا شر مآب ذهنما يصلونها ذهنما يصلونها باب سلمهاد ادي هذا فليذوقوه حميم وغساق هذا تيدوه حميم وغشاق وآخر من شكله أزواد آخر من شكله أزواد هذا فوض مقتحم معكم هذا لا نرحب بهم لا نرحب بهم انهم, صالوا النار إنهم صالوا النار قالوا بل انتم لا نرحب بكم قالوا قدمتموه لنا فبئت القرار أنتم قدمتموه لنا فبئت القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فذبه عذابا ضعفا في النار قالوا ربنا